بسم الله الرحمن الرحيم الالف لام را تلك ايات الكتاب وقران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ضرهم ياكلون ويتمتعون ويلهيهم الامن فسوف يعلمون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 لَوْما تَأثينَ بِالمَلائكَةِ إ كُ تَ مِنَ الصفادِكين مَانُ نَّمٌ مَنَاِكَ تَ إِلَّا بِالحَفِّ وَمَا كانَوا إذ مُظرين إِ نَحْنُ نَزَّل الذِّكْتْ رَوائِا لَ لَحافِبون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 وَلَم فَتَحْنَّ عَلَيْهِ بَبًَا مِنَ السَّمَ إِ فَظَلُّ فِيهِ يعردُون لَ قَاُ إِ مَا سُفكِرَت أَبَصَارُونَابَْ نَحْنُ قَوْم مَسحُون وَلَ قَدَجَ عَنَّ فيِي السَّمَاِبُ جَوْ هَ ظُرين وَحَفِ النَّهَا مِنْ كلُلِّ شَيطانِوجم إِلَّا مَ نِسْتَرَقَ السَّمافَات بَم شِهابُم مُبين وَالْأَرضَ مَدَدَنهَا وَلقَنَ فِيهَا رواسَِ وَأَابَتْ ن فيِيهَا مِنْ كلُلِّ شَيءم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 وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْلُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ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 إِن كُنْتَ كُلُّهُمْ أَدْعُونِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا ابْنِ سُمَّانَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قَا ُبّ بِمَاغ وَيكَنِي لَ أُزَينًاَّ لَهُم فِي الأبض وَلَ أُهُيًاَّهُم أَدَمَعين إِلَّا عبَادَكَ مِنْهُممُفصين قَالَ هذا صُرطٌ عَلََْ مُسْْتَقين يبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان اتها لن الموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء لكم تَكْوِينًا فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أُدْخِلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى صُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا رَبِّي نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ طَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ ظَلَّ عَلَيْهِ فَقَالَ سَلَامًا قَالَ إن إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانقين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالح مَا خَطَبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا أَدْرَأَ آل طَائِرُ إِنَّا لَمُنَجِّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَاوِرِينَ فَلَمَّا جَاءَهَا أَلَمْ نُطِلِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا نَلْجَأُ إِلَيْكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اَسْرِي لِأَهْلِكَ بِقِطَعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدَابَهُمْ وَلاَ يَنْتَفِثْ مِنْكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ سُمِرُونَ وَقَضَى لَئِهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَن نَّذَا بِرِهَأُولَاءِ لَقْطُعٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ الذين في استبشرون قال ان هؤلاء ايبن في فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات ان كنتن فاعلات مُنك انهم في سفرتهم يعمهون فاخذتهم الصيحه مشرقين فجعلنا عالياها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سدين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 ما لبئ امام مبين ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين واتيناهم اياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين فمَا أَنَّ عَنْهُم ما كَوا يَكْسِبُون وَمَا خَلَقُونَ السَّموَاتِ وَالْأَبْضَ وَمَا بَينهُمَا إِلَّا بِالحََّّ وَإِنَّ السَّاعةَ ل آثَةُ فَصفَحِ الصحَ الجَميل إن رَبك هُوَ الخَلَّاقُ الْعَلِيم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ للمؤمنين.